ان كل قلبي بقولهالك وهقولهالك انت غيرهم والكم بحالك كتبها لك وشاهدها انت غيرهم انت اللي غير كل البنات ومفيش كلام يوصف كده اخلاق ودين ثبتا ثبات من شف ايمان بالشكل ده انت العفيف الطيب انت اللي منه قريبة ربك حبيبك بتقعيه والناس تقولها مغيبة انت العفيف الطيب انت اللي من قريبه ربك حبيبك بتطعيه والناس يقولها مغيبه يا لؤلؤه ماشيه بحجابك ذلك حيائك بين صحابك الناس يقولوا له كده وكإن كنت المذنبه تحجبي صونك من العيون اوعي تسيبيه لو اه يكون واسع ويرضي ربنا اصلك بجد محجبة تحجبي صونك من العيون اوعي تسيبيه لو اه يكون واسع ويرضي ربنا اصلك بجد محجبة يا نجمة وسط ظلم وليل إنت الأمل في طريق طويل دل مهما حولوا يعملوا عمرك ما كنت مذبذبا يا نجمة وسط ظلم وليل إنت الأمل في طريق طويل دل مهما حولوا يعملوا عمرك ما كنت مذبذبا قلبك ده غير كل القلوب طاهر بريء من غير ذنوب قلبك ده غير كل القلوب طاهر بريء من غير ذنوب خالي من الحب الحرام مقلوب كتير متعذباه يثبت زي جبل رواسي سمع كلام مؤلم وآسي صبرا وبتقبل الكلام بطريقة هاديه مؤدبه مشي في طريق ما صعاب أبواب فتن ولا ألف باب مشي في طريق مليم فتن ولا ألف باب قضى على جمر الإيمان كل البنات مستغربة من تغيرهم من تغيرهم انت اللي غير كل البنات وما فيش كلام يوصف كده أخلق ودين ثبتا ثبات من شف إيمان بالشكل دا انت العفيفة الطيبة انت اللي منه قريبة ربك حبيبك بالطعيب والناس عقولها مغيبا والنس